وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدنا في الأرض مرتين ولا تعلن نعلو كبيرة فإذا جاء وعد أولئك ما بعثنا عليكم عباد اللنا أول بأس شديد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 وَنُنَزِّلُ فِيهَا إِنَّمَا يَضُنُّ عَلَيْهَا وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ إِذْرَا أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُنْتَظِرِيَهَا أمرنا متر فيها ففسقو فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد لوح وكفى بربك بذنوب عبادي خبير بصيرا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 انهم بتضر رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسرا ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا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 126. فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا 127. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه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 نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا فَمُودًا النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِ والناس وما جعلنا رؤيا التي أرنا كإلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا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 بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا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 وأخرجني مخرج صدق وجعل لي لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا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 بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُلْ لَإِنِ جِتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فآبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا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 ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم ألما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاء بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا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 فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِي رَبِّي إِذًا لَّمَسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ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 بصائر وإني لأظنك لا يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأضرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُم لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤُوهُ عَلَنًا ناس على مكثر ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين أوتوا العلم من قبله اذا اتلا عليهم اذا اتلا عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا